العمل في النحر وقال حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه ونحر غيره بعضه ساق حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مختصرا وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه ونحر غيره بعضه الهدي الذي ينحر بعضه بيد ونبعضه الاخر بيد اخرى يكون بدنا واحدة ولا متعدد متعدد بداية نأخذ تعدد الهدي الذي ساقه النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم في باب البدن وفي الهدي أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى مئة بدنه فنحر بعض المئة ثلاثا وستين ووكل لعلي رضي الله تعالى عنه أن ينحر البقية وأن يأتي بالجزارين ليسلخوا وليقطعوا ويوزع اللحم نيابة عنه ومالك يريد بهذا الباب جواز النيابه في نحر الهدي اي اذا كنت تحسن النحر فهو اولى لا لان النبي صلى الله عليه وسلم باشر النحر بيده وان كنت لا تحسن او يكثر عليك فلك ان تنيب غيرك كما جاز اجاز صلى الله عليه وسلم النيابة في البقية وما جاز في البعض جاز في الكل ونحره صلى الله عليه وسلم المئة بدنة قدمنا نموذجا عن ذلك او اشارة ما يقوله علماء الحديث وبيان الحكمة في التشريع الرسول صلى الله عليه وسلم نحر مئه بدنه هديا عن نفسه كان قارنا والقارن يكفيه ايش اقل الهدي تقدم لنا ايش شاتن ونحر عن زوجاته ممن كن يلزمهن الهدي بقرة واحدة بقرة واحدة عن زوجاته وآل بيت. بينما عن نفسه مئة بدنة لم يقسم على زوجاته تسعة بدنات ولا سبع بدنات ولا شيء ولكن أشاروا وقالوا في هذا العمل إشارة من جانبين الجانب الأول في العدد مئة والجانب الثاني في العدد ثلاثة وستين اما المئة فهي رد على ما وقع من سابق لابيه عبد الله حينما نذر جده عبد المطلب حينما اراد ان يحفر زمزم واشرنا الى هذه القصة مرارا ومجملها أن جده رأى فيما يرى أنه يحفر زمزم قال وأين هي؟ قال حيث ترى الغراب الأبلق ينكت في الأرض فرح الغراب وينكت عند الشرث الذي يرمونه عند نذورهم وضحاياهم لأصنامه ثلاث مرات فذهب وأخذ المعول ليحفر فجاءت قريش ماذا تفعل يا فلان؟ قال أبحث عن زمزم قال كيف جرى لك ها هنا زمزم جمزم خفية من زمان جوهم لما ادرات ان تجلوا عن المكه طمتها ولا نعرف لها شيء قال امرت ان احفر هنا فحفر وهم يسخرون من حتى وصل الى اول طي البئر قالوا قف نحن شركاء معك قال كيف شركاء هل عرفتم مكانها هل دللتم عليها هل شربتموني في شيء كنتم تعترضون وتهزأون مني قال هذه لأبائنا واجدادنا نحن شركاء معك قال إذا منعوه بالقوة فنذر نذرا لله عليه نذر إن رزق عشرة أولاد وقاموا معه رجالا يدافعون بالسلاح ليذبحن واحدا منهم للأصنام من, من أولاده نعم مستكتر هذه إبراهيم عليه السلام يا ابني إني أرى في الملامي اني اذبحك طاعة الله ليس سهلة فامتحان ليس بالهين فرزق الأولاد قضية منعه قالوا نحتكم للكهان وهذا كان منهجهم في الحياة فذهبوا لكاهن في البحرين يذهبون من مكة إلى البحرين مسيرة شهرين أو شهر ونصف من ألي أن يحتكموا في هذه القضية ومشوا وهم في الطريق نزلوا في الصحراء انتهى ماءهم ولم يجدوا ماء للسقيا كاد يهلكون ينتظرون فضل الله عليه فلما يئسوا قاموا يرتحل إلى مكان آخر حينما قاموا وأثاروا إبلهم فإذا بناقة عبد المطلب تخفص رجلها عن عين من الماء قص الصحاء وعين من الماء تحت ناقه عبد المط ليش ما هم كلهم مجموعين؟ قالوا بس بس تعالى قد حكم لك نرجع زمزم لك ورجعوا من الطريق يهمنا في هذا النذر فلما رزق الأولاد العشرة وكانوا كلهم رجال يحملون السلاح جمعهم وقص عليهم وأخبرهم ماذا قالوا؟ قالوا يا أبانا اوف بندرك بر الوالدين ولو كانوا في الجاهلية لو جمعت أولادك العشرين اليوم أن تقطعوا انمله واحد منهم ما قبلوا منك ذلك وسخروا منك وهزئوا أن تكلفهم عملا شاقا لا في انمله ولا في ضفر من ضفرهم ربما عصوا وعقوا في أمرهم معك فقالوا اوف بنبرك يا أبانا كيف يوفي بندره اخذ القرعة وادل بسهام واجالها فخرجت القرعة على عبد الله الى الان لا يعرف لا رسالة ولا رسول ولا نبوة ولا نبي رجل عنده عشرة اولاد فاقرأ على واحد منهم فخرجت على واحد منهم وكان عبد الله من اجمل شبابي إخوانه ومن أحبهم لقريش فلما طلعت القرعة عليه قاموا دونه وأقسموا لا يذبح عبد الله ابدا قال هذا ندري وهذا ولدي قالوا ابدا خذ غيره قالوا غير القرعة قالوا نحتكم فاحتكموا إلى واحد كاهنة وكانت في النخيل الحنكية وجاءوا إلى هناك وقصوا عليها القصة قالت كم الدية فيكم؟ قالوا عشرة من الإبل. قالت ارجعوا إلى بلدكم وأحضروا عشرة من الإبل وأقرعوا بالسهام على ولدكم وعلى عشرة من الإبل. إن طلعت خردة السهام على الإبل فذبحوها وقد قنعت آلهتكم بها. وإن طلعت على ولدكم فزيدوا عشرة. وهكذا كلما طلعت على ولدكم زيدوا عشرة حتى تطلع على الابن فجاءوا ورضوا ربي... بهذا فاحضروا عشرة طلعت على الولد عشرة عليه عشرة حتى اكتملت الابن مئة فخرجت السهم على الابن كبرت قريش وقالوا الان ايش نفذ قال لا عشر مرات وأنا أجيلها على ولدي ولمرة واحدة يمكن خطأ ولا صدفة تقول إذ إذن لا حتى أعيدها أعادها الإبل الثالثة الإبل قال خلاص للعاقل وقفة هنا وتساؤل السهام عبارة عن أعواد حديد والقداح عبارة عن إناء تجال فيه وتحرك وترم أو إنسان يزحب سهمه داعش مكتوب عليه كونها عشرة مرات على التوالي تخرج في جانب واحد وثم تتحول الى الجهة الاخرى وثلاث مرات متواليه اعتقد ربما بعض منكم قرأ بعض الكتب الحديثة دع القلق وبدأ الحياة يبدأه بنظرية اذا وضعت عشرة اسهم في جيبك وكتبت عليها واحد اثنين عشرة لكي تخرجها بدون علم مرتبة واحد اثنين عشرة تحتاج الى اكثر من عشرة ملايين مرة حتى تصادف مرتبة وهذه مرتبة بذاتها لم تختلف الوسط بشيء نستطيع ان نقول من الذي يدير هذه القرعة اهي صدفة يا جماعه تقول هذه صدفة لا والله ما هي صدفة هناك القدرة الالهيه استقرت الديه في الجاهلية النفس فيها مئة من الابل وأقرها الإسلام إلى اليوم دية العمد أو دية الخطأ أو شبه العمد مئة من الابل تختلف في أوصافها فقط نحرت الإبل وسلم عبد الله وجاء في فريقه مع أبيه إلى البيت لقيته امرأة قالت يا عبد الله هل لك أن تذهب معي إلى بيتي ساعة واحدة ولك مئة من الإبل كالتي فوديت بها اليوم؟ قال نعم ولكن انتظري حتى أذهب مع أبي ثم آتي. شوف الأدب ايضا ماشي مع ابيه في طريق وهذا عرض من الجانبين. امرأة تعرض نفسها ومئة من الإبل لم يترك أباه ويمضي عنه احتراما لأبيه يمشي معه حتى يصل إلى البيت فإذا وصل أبوه إلى البيت كان من حقه أن ينصيف لكن ينخلص عنه في نصف الطريق لا ولعل بعض أبنائنا اليوم يكون معك في الطريق فيرى صديقا الله او زميلا الله او يرى عازة في الطريق يقف عندها ولا يقول عن اذنك يا ابي ولا يا اخي قال انتظر حتى اذهب مع ابي ثم اتيك لكن اباه لم يذهب به الى البيت ذهب على بيت الزهرة وخطب امنه بنت واهب وزوجه في حينه وبات عندها ومن الغد خرج عبد الله في طريقه فاعترضته تلك المرأة وأعرضت عنه تعرض لها وقال أين وعدك بالأمس؟ قالت لا ذاك الامس. ولا ولكن اليوم لا حاجة لي فيك قال ولماذا؟ قالت والله يعجز الإنسان أن يعلل هذا القول بأي فراسه بأي نور بأي حكم بأي وسيلة بأي طريقة كانت قالت له كنت أرى نورا بين عينيك طمعت أن أظفر به فازت به بنت وهب أي اكتشاف هذا يا جماعه اشعه ليزر ما تصل لهذا لأن الماء في الأصلاب وهكذا كان مجيئه لآمنة بنت وهب ليضع الأمانة التي كان يحملها ومن أدلها فودي بالإبل ولذا لم ينتظر أن يرى هذا الزر مات عبد الله قبل أن يرى ولده أدى الأمانة ومضى في تلك الحالة المئة من الإبل نحرت لمن؟ للأصنام فلكأنه صلى الله عليه وسلم يعتذر لربه ويقدم مئة من الإبل خالصة لوجه الله هذا عدد المئة أما كونه ينحر بيده الشريفة ثلاثا وستين بدن ويكف عن الباقي لماذا لم يكف عند عقد الستين لماذا لم يكملها عقد السبعين قالوا ألم يقل لهم خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا فإذا كان لعل لا ألقاكم بعد عام هذا فلك انه يؤكد ويقول سني عمري واحد اثنين ستين ثلاثة وستين خذوا البقعين وهكذا كان فعلا عدد سني عمره صلى الله عليه وسلم الثلاث والستين فهنا كما يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نحر بيده البعض البعض هذا كم ثلاثة وستين ونحر غيره البعض الايه البعض ومراد مالك هنا ايش ان عمل في الحل في النحر اي تجوز النيابة والافضل ايش المباشرة هي الافضل وتجوز النيابة في نحر الهدي او ذبحه على حق إيه؟ حسب حالته